جنوب ا ل ص ع ي د م ح محافظات ا ا ف ظ ة تتوسط ل ص ع ي د من محافظة س ه التي ج نحييكم و ب ا ح د د من س ا ح ة المسجد ا ع ر ف ب العاشر ل ه سهاج ببدينة ن س د ن ان ننقل لكم ع ا ئ الصلاة ثاني ج م ع ة في ش ه ر ر ب ي ع ا ل خ ر م ن عام 1430 من 1430 ه ج ر ة الف م ص ط ى صلى الله عليه و س ل الجمعة ل م وهي ا ت ي توافق ا ل ع ا ش ه من ابريل سنة 2009 من ميلاد ن م سيدنا المسيح عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذه ا ل ج م ع ة تواكب احتفالات محافظه ابناء سهاج و بعيدهم الاقليمي وقد جاء تلفزيون سوهاج جاء سوهاج سوهاج سوهاج ليشارك ابناء احتفالاتهم فمنذ فاصلة الفرنسي الاعياد الاقليمية مئتين وعشر معارك سنوات بهذه شتى وهذه ا ل م ع ر ك ة ا ل أ خ ي ر ة بين أ ب ن ا ء ج ه ي ن ة في م ح ا ف ظ ة السهاج وبين المستعمر الفرنسي كانت م ع ر ك ة ح ا م ي ة ش د ي د ة الوطيس فقد ا م ت ل أ ت شوارع هذه ا ل م د ي ن ة بجثث القتلى من الجانبين واستمر العراق والاحتدام بين الجانبين حتى خرج المستعمر الفرنسي من أ ر ض سهاج ومن جميع مراكز سهاج ومن مصر كلها بعد ذلك واثبتت أ ث ب ت ل بالفعل يحق لهم أن ينتسبوا إلى خير أجناد الأرض مصر الذين شهد لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم أجناد الأرض لأنهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة ص مصر ع ي يحق ينتسبوا خير خير في يوم د أجناد بنود شهد أجناد ة من أنهم بأنهم أبناء أن أ سهاج رباط و مصر على مر التاريخ كله أ ن ه ا م ح ف و ظ ة ب ع ن ا ي ة الله عز وجل وقالت بلسانها حالها للجميع أ ن ا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته ف ر ا ئ د عقدي انا ان قدر الاله مماتي لا ترى الشرق يرفع ا ل ر أ س بعدي ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الجمعة علينا الصعيد جندي ونبدأ من الله ايها الكرام لقاء الكلام بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود ابو الوفى بخير فضيلة لحبة محمود الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ت ب ي ن لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه و ز م و س و ع ف أ ح ي ا ب ل ر س ف أ ح ي ل ب م ا ل ر ا بعد م و ت Bye. ¡Increíble! fear the 「よし<音楽> لفضيله الدكتور م ل ن ا ب ل س ي ملك لي من كل الثمرات فسلكي سبل ربك ذللا يخرج من ا في ذلك لايه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفى 「おめえ ¡Gracias! Con... ل ا ت ع ل م و ن صدق ا ل ل ه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 أحبتنا الكرام ا يقول ل م صدق ط ف فقولوا فإنه فإنها ى صلى صلى صلى صلوا صلاة الله عليه وسلم المؤذن مثل يقول علي علي الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا إذا ما بها سمعتم عشر ع في تنبغي ثم من ثم ب من فمن أن أكون أنا عباد الشفاعة الله الله الوسيلة د سأل لي حلت له هو وأرجو ص رسول الله صلى الله عليه وسلم م أحبتنا ا ا ل ك ر وقد حان ا ل آ ن في ا ل ق ا ه ر ة موعد ص ل ا ة ا ل ج م ع ة